وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا لَّاءَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَمَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِلَٰهٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَدْرِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُخَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِسَانًا عَرَبِيًّا يُنْذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثم استقاموا, ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ قَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وضعته <تصفيق> قرآن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 ان اخرج وقد قالت القرون من قديم وهما يستغيث بالله ويلك ال ام ويلك ال ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اثاطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول فيهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسبين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَهْدِثْتُمْ قَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ بما عَذَابَ الْهُونِ في الأرض تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق وبما كنتم واذكر أخا عادم إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أقاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجسي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فَلَمَّا فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم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 ويدخلهم الجنه عربا لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الخالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكاين من القريه هي اشد قوه من القريه الكلاتي اخرجتك من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ف난 كان على بينه يرضيه كمن سنن له كمن زين له سن وعمله واتبع اهواءهم مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمُغَفَّرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ثَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمَانَ حَمِيمًا وَسُقْمَانَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أمعاءهم وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قالوا, قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قَضَى اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ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 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أُنزِلَ سْستَُةٌ مححكَمَةُ وَذكرَ فيِيه القتَال وَذكرَ فيِيه القتَالُ رأيتَ الذيينَ ف قُلوبٍَِّ رَب يَوغررونَ إلي يَغرونَ إلَكَ نَقرَ الْ المَغْش عليهلَْهِ منِن المووت فأَل لَم قعَةُ وَقَ مروب فإذا عدمَمَ الْ الأممر قَلَ صَدَقُ الله لكان قَيْرًا ال هل العسَيتم إ تَوََّيتُمْ أَنْ تُفْسِدوا فيِي الأْرضِ وَتُقَِعُون أَعامَكُم قُلائِكَ الذيِينَ عَنَهُم اللهَّكَصََّم فَأَصََّهُم وَعم أَذَصَارَهُم أَفَلا يتَدَبَّونَقُرآن أفَلَا يتَدَبرونَ الْ القُرآنَ أَنْ قُلُوبٍ أَبُكَالهَا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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أدخل الله وكرهوا رضوانه, وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَجَعَلْنَا فِي آذَانِهِمْ حِجَابًا فَلَكَانُوا أَصَمًّا وَلَكَانُوا عُمْيَانًا ۚ وَمَن نُّعَذِّبُ وَنَتَجَاوَزُ ۚ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ أَخْبَارًا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 رسول واطيعوا رسول ولا تبغضوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كبار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم ولي يتركم اعمالكم إن وإنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤفكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبقلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم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 وَإ تَتَوَلوْ يَسْتَبدٍ قَوًا غَييرَكُم وَإِن تَتَوَلوْ يَسْتَبدٍ قَوًا غَيْيرَكُمْ ثمَُّ لا يَكُ أَمْثَلَكم بِسْنِ اللهِ الرَحْمَن رَحِيم إِا فَتحْنَا لَ تَفَحًا مُبينَا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا, ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا سَيُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ الله سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذلك عند الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين الذين ظنوا بالله ظن سوء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 فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَّحِيمًا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِئْ دَأْسٌ شَدِيدٌ أُلِئْ رَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُقِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَجَوَّلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنَ الْقَبْلُ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يقع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أريما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة عالم منافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيره يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فاخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَنْ يَبْلُغَ نَحِلَهَا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَقَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخاقون فعلم ما لم تعلمون فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 والذين معه اشداء على الكفار والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يتقون قبلا من الله ورضوانه سيمىهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة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 لهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله هو الغفور الرحيم يا ايها الذين امنوا يقوم بنداء قد تبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ناديمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يقيعكم في كثير من الأمر لعنبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون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 بَنهُماد العدل وَأَقِطُ إ الله يحبُ المقسقين إ مَ المُؤمنون إخوَها إما المُؤمنون إخوَتكَصِْحُ بَن أأَقَوكُم وَاتقُ الله وَاتقُ اللهه لاعلك ترحمون يا أيهَ الذيينَ آموا لا يَسْخَرقَون من عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون, عسى أن يكون خيرا منهم ولا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 لا تَعَادَ الضَّنَّ فِي أَسْمَائِكُمْ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعضُكُم بَعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ الله فَكَرِهْتُمُوهُ الله اللَّهَ إِنَّ الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أدخاكم إن الله عليم قبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا لَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في هِنْ فِي سَبِيلِ الله أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض والله بكل شيء عليم. يَمُنُّ نُون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِذْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا بسم الله الرحمن الرحيم قاب والقرآن المجيد فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد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 ونخل باسقات لها قلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الفروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد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 لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَا أَيْنَامُ قِيلَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَطُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ ان خشير وحمانا بالغير وجاء قلب منيد ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها, ما يشاءون فيها ولدينا نسيم كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقِبُوا فِي بِلادِهِمْ لِلْمَحِيصِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقعا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 فتَنتَكُ هذا الذي كُ ب تَستعجلِون إ المُتَّقِينَ فيِي جَّاتِ مععيون أاقينَمَا آتَهُ مَضّهم آخِِينَمَا آتَهُ مَبم إهُم كانَوا قَضلَذكَ مححسنين كانَوا قَليلَ منَ الليل ماَا يهجعون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 لحط انه لحظ انه لحظ مثل ما انكم تنقطون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليك قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون تراغ الى اهلي فكان بعجل سمين